المخيم وهي التي عنون لها بقوله مسألة الأمر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا وقيل كلا وبواحد حصل وقيل بل معينا فان فعل خلافه اسقطه وقيل ما يختاره مكلف فان سما لفعلها فواجب عليها أو تركها عقبه في ادناها هذا ما يسمى بين واجب المخير والصحيح كما ذكرنا كان فيه اربعه مذاهب لان الصواب الواجب واحد الله نبي وكل المشترك بين الخصال المأمور بها كخصال الكفاره ونقل القاضي اجماع السلف وائمه الفقهاء على على ذلك ومعنى الابهام كما ذكرنا سابقا في ما حرره ابن حاجر رحمه الله تعالى ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصان بين بين الخصان وهذا لا يرضى تركه وليس فيه تخيير ولذلك لا يقال كيف يجمع بين الوصفين واجب مخير ومعلوم أن التخير ينافي الإجاب واجب ليس فيه تخيير فهل يمكن يقال واجب مخير ولا فيكاك الجهه ومتعلق الإجاب والوجوب ليس هو الخصان وانما هو القدر المشترك بين بين الخصان هذا يسمى ماذا يسمى قدرا مشتركا هذا لا تخير فيه ولا يجوز تركه والثاني الذي هو متعلق التخيير هو الخصال ذواتها هنئذ نفقد الجهه إذا متعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها وما ذكرهم الخلاف حينئذ اذا كانت المساله فيها اجماع حينئذ صار الخلاف حادثا اذا لم يكن بين الصحابه خلاف في مثل هذه المسائل فيحكم اجماع وقد حكي اجماع على على ذلك حال ان كيف يقال بانه اجماع وثم مذاهب اربعه في هذه المساله قلنا الخلاف حادث واهل اصول كغيرهم قد يذكرون الخلاف باعتبار الواقع وبعضهم قد يأتي إلى الاقوال التي يكون أصحابها ائمه كبارة في أصول الفقه ويعتبرها نزاعا ليس الاجماع هذا ليس ليس بسديد وختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة بقوله وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي علامه قد خلا هذا الموضع الذي قد توقفنا عنده في درسي الماضي قوله وصححوا اي حكم الاصوليون بصحته تحريم واحد صححوا اي نسبوه الى الصحه كذلك يعني حكموا به واحد على ابهامه ابهامو نبي معن الخفاء يعني عدم التعيين كما ان ثمة ما يسمى بالواجب المخير كذلك المحرم المخير هما سيان فيوجب امورا ويكون الايجاب متعلقا بواحد من الخصان وكذلك يحرم امورا ويكون التحريم متعلقا بواحد من الخصان فهما سيان لما انه عندنا واجب مخيّر كذلك عندنا تحريم مخيّر وصححه تحريم واحد علا وفيد قول صححه ماذا ان ثم قولا على أنه لا وجود للمحرم المخير او كذلك لكن هم يعتبرون خلاف المعتزله خلافا يعتبرون خلاف المعتزله خلاف لذلك الصراع القائم بين بين وصوليين يكون بين الاشاعره و المعتزله هذا هو الغالب هذا هو الغالب قالوا السنه لا يكاد يذكر لهم الا شيء يسير وصححه تحريما واحد على ابهامه وهي هذه المساله مساله تحريم واحد لا بعينه وهي علامه قد خلا اي على الذي قد مضى بمعنى انه جعل هذه المساله للمساله السابقة فمخرج هذه المساله تحريم واحد لا بعينه كمخرج مسألة واجب واحد لا لا بعينه وصحه تعليم واحد على ابهامه وعباره الاصل ويعني به جمع الجوامع ويجوز تحريم واحد لا بعينه يجوز تحريم واحد لا, لا بعينه اذا كقوله يجوز الامر بواحد لا, لا بعينه قال شارح المحل ويجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينه عرفنا أن معينا لابد من ذكره اما اشياء غير معينه فكيف يحصل التخير هذا في بابهام وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معنى في ضمن أي معين منها يعني كالشأن فيما يتعلق به بالواجب المخير وان كانت التحديد هنا بالقدر المشترك هذا ليس مسلما كما كما سياتي وان كان هناك القدر المشترك الذي هو الكلي الذي يعتبر قدرا مشتركا بين الخصال المأمور بها هذا لا شك أنه متعلق الوجوب متعلق الوجوب اما متعلق التخيير فهو الخصوصيات بذات الخصال ذاتها يعني فكت الجهه هل التعليل السابق في الواجب المخير هو موجود بعينه هنا قيل كذلك بمعنى أن المحرم هنا القدر المشترك كما أن الواجب هناك ماذا القدر المسف فلا فرق بين المسالتين ولذلك سوى بعضهم بين المسالتين ولذلك قال مصنف ماذا وهي على ما قد خلى فالمساله فيه في المخير كما أن في المخير متعلق الايجاب هو القدر المشترك بين الخصال وهو قدر يكون بالذهن لا وجود له في الخارج كذلك متعلق التحريم يكون قدر المشترك وهو وجوده وجود ذهني هكذا قرر بعضهم وهذا فيه نظر كما سيأتي على المكلف تركه في أي معين منها وله فعله في غيره اذا ما منع من ذلك هكذا عبر المحل في شرحه جمع الجوامع بان لا فرقه في تفسير هذه المسألة كسابقها التي هي الواجب المخير كما أن الواجب هناك القدر المشترك الذي يوجد هذا القدر المشترك في ضمن ماذا اي فرض معين منها لأن الامر الكلي الذهني لا يوجد في الخالج إلا في ضمنه افراده لا يوجد له لانه أمر معنوي ذهني وهو ما يسمى بالكليات كذلك ما يتعلق ب المحرم لا تكلم زيدا أو عمرا حينئذ إذا لم يكلم زيد قد حصل الامتثال ولو كلم ها عمرا او ترك تكليم عمرو كلم زيدا اذا متى ما تم امتثل بواحد قد وجد فيه ماذا القدر المشترك القدر المشترك في ما يتعلق بالواجب المخير بالفعل وهنا يكون بماذا بالتركي بي بالترك اذا ترك تكليم زيد قد حصل الامتثال كما أنه لو فعل هناك لاطعام مثلا قد حصل الامتثال هذا الذي ذكره هنا الرحمن الله تعالى فهو نهي عن واحد من أشياء على التخيل فقوله لا تكلم زيدا أو عمرا حينئذ إذا لم يكلم هنا بالترك لم يكلم زيدا قد حصل الامتثال ولو كلم عمرا أو ترك تكليم عمرو ولكلم زيد فحصل الامتثال بماذا بترك واحد من هذه المخيرات او هنا للتخيير قال كقوله لا تكلم زيدا أو عمرا يقتضي تعلق النهي بواحد لا بعين بواحد لا, لا بعين فعلى المكلف فعل احدهما دون الاخر وانما يمتنع الجمع بينهما يمتنع الجمع بينهما يعني لا يفعل هذا وذاك لا تكلم ولو كلم زيد عمرا وقع في المحذور لكن لو ترك تكليما واحد منهما حصل الامتثال حصل الامتثال كما انه في الواجب المخير لو ترك الجميع ترك الواجب وقع فيه في المحذور هذا قول الاشاعره قولوا الاشاعره قياسا على الواجب المخير وهو الأمر بواحد من أشياء فانه لا يقتضي وجوب الجميع صحيح املا الواجب المخير لا يقتضي وجوب الجميع بل الواجب واحد لا لا بعينه وهنا كذلك لا يقتضي ترك الجميع بل الذي يتركه واحد لا لا بعينه اذا قياسا على الواجب المخير وخلافهم مع المعتزله معركه عندهم دائما مع اهل الاعتزال وان كان المعتزله هم اسبق في الوجود من حيث المعتقد وكذلك من حيث الاصول يعني هم عيال على على على المعتزله على المعتزله ولذلك لا لا تكاد تفترق العقيده اللي في اشياء سيما كلهم سلسله واحد اصل يعني الجهميه هم الاصل والمعتزله والاشاعره والمترديه افراد للجهميه ولذلك الجهميه اسم جنس عام يعم الجميع قال السيوطي اختلف في تحريم واحد الا بعين فالاشاعره اثبتوه ونفاه المعتزله ونفاه معتزل. ذلك قال في الجمع الجمع الجام من خلاف للمعتزله أي في منعهم ذلك منعهم اجاب واحد الله لا, لا بعينه اذا الخلاف هنا بين الاشاعره والمعتزله والصواب هو قول الاشاعره ها الصواب هو قول الاشاعره ولا يلزم ذلك ان نكون نحن ماذا الاشاعره لأن الحق ما وافق فهم الصحابه رضي الله تعالى فإذا اخذه الاشاعره ودللوا عليه لاخره لا يلزم موافقتهم ان يكون ماذا ان يكون القائل به اشعريه بل السلف أسبق كما ان المعتزله اسبق باعتبار الاشعريه السلف اسبق باعتبار المعتزله ولا ولذلك لو نظر الى هذه المساله باعتبار الصحابه رضي الله تعالى عنه هينذ صاروا اسبق من, من الجميع اذا انتبه هذه المساله قال هنا وقول الناظم وهي علامه قد خلا علما اي الذي قد خلا اي مضى هذا بمعنى قول صاحب جمع الجوامع الاصن وهي كالمخيم وهي اي هذه المسألة كالمخيم نظمها الناظم بقوله وهي على ما قد خلى بمعناها وان كانت اكثر وان كانت اكثر كلاما من قول صاحب الاصلي أي والمساله كمساله الواجب المخية فيما تقدم فيها فيقال على قياسه فيها اربعه مذاهب كالمساله السابقه فيها كما أن الأمر من اشياء بفرض عندنا يجب منها واحدا مع هذا هو القول الاول كذلك يقابله ماذا فيما يتعلق به تحريم واحد لاثنين الاول النهي عن واحد مبهم من اشياء معينه نحو لا تتناول هذا مثال ذكره المحلي لا تتناول السمك أو اللبنه أو البيض يحصل امتثال بماذا بترك واحد يعني لو ترك السمك اختار ترك السمك على السمك ان لا لا احبه فتركه بقي عليه اللبن والبيض فله ان ياكل ولو أن يشرب لو ترك اللبن له أن ياكل السمك او البيض لو ترك ماذا البيض له أن ياكل السمك ويشرب اللبن الا على مذهب النحات لتأكل تاكل السمكه وتشرب اللبن يعني يجمعوا بينهما قال نحو لا تتناول السمك او اللبنه او البيض يحرم واحد منها لا بعينه بالمعنى السابق يعني يحرم واحد منها لا بعينه بالمعنى السابق الذي قدمته ابتداء ان المحرم ما هو القدر المشترك هذا القدر المشترك اين يوجد في الذهن وجوده في الخارج في ضمن اي معين منها يختاره المكلف هذا الذي اراد المصنف رحمه الله هذا هو القول اوله المرجح باعتبار ما ما سبق وقيل ما الثاني يحرم جميعها يحرم الجميع قول الأول يحرم واحد لا بعينه اذا لا يحرم الجميع كذلك لانه لو, لو كان التحريم متعلقا بالجميع لما كان مخيرا لم كان مخيرا ونحن نفرض المساله في ماذا فيما إذا كان فيه تخير اذا قول بكونه يحرم الجميع هذا مخالف للاصل وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات يعني لا محرم واحد بخلاف القول الراجح انه ماذا يحرم واحد لا بعينه لا لا بعينه فاذا ترك او فعل الجميع فعلى فعل الجميع حينئذ يعاقب على ماذا على محرمات او على محرم واحد على محرم واحد كما هو الشأن فيما يتعلق بالواجب المخيل لو ترك الجميع يعاقب على واحد لان ليست كلها واجبه لم يتعلق بها الوجوب الوجوب تعلق بالقاضي المشترك وهو شيء واحد فإذا تركه عنيد لا نقول يعاقب على الثلاثه هذا واجب هذا واجب هذا واجب اذا يعاقب على ترك واجبات قل لا يعاقب على ترك واجب واحد كذلك هنا لا تاكل السمك ولا البيض ولا تشرب اللبن ففعلها كلها يعني اكل واكل وشرب ينيدن يعاقب على اي شيء على محرم واحد على قول المعتزله ان الجميع محرم ينيد لو فعلها ولم يمتثل الترك يعاقب على فعل محرمات فرق بين مسلتين وإن كان العقاب الثوب هذا متعلق فيه في الاخره يحرم الجميع ويعاقب بفعل عقابه فعل فعل محرمات ويثاب بترك امتثالا ثواب ترك محرمات من واحد ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها هكذا عند عند المعتزله يسقط تركها الواجب هذا نعت لي بترك واحد منها يعني يحصل ماذا تبرئ الذمة بترك واحد منها وقيل القول الثالث المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله كالسابق كما أنه يجب في الواجب الخير واحد معين عند الله عز وجل اذا فعل العبد اي واحد فان اصابه فقد اختار ماذا؟ معينه الله عز وجل ان لم يصبه فقد جعل الله عز وجل له بدينا. كذلك هنا ما يتعلق به بالنهي قال معين عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أي ذلك المعين عند الله أو ترك غيره منها وقيل وهو القول الرابع المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منها يعني ما جعله الله معينا هذا الفرق بين هذا القول وبين القول الثالث الاول عينه الله عز وجل بمعنى انه صار غيبا لا نعلمه فإن اصابه وافق ما عند الله تعالى فهو هو وان لم يصبه حينئذ الزاء وناب الثاني عن الشيء الذي عينه الله تعالى هنا كذلك نهى عن شيء معين في ضمن تصال فإذا اصابه العبد اصابه وإذا لم يصبه حينئذ يكون نائبا عنه قال يختاره المكلف للترك منها لان يتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختياري المكلفين وعلى الأول قول الصحيح المرجح أنه واحد لا بعينه لكن على التعليل السابق تمام سياتي ان تركت كلها امتثالا أو فعلت وهي متساويه يعني في التحريم أو بعضها أخف عقابا وثوابا فقيل ثواب الواجبين والعقاب في المتساويه على ترك وفعل واحد منها قلنا الصواب هناك قال ماذا فيما سبق قال فان سم لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب فيه في ادنى هذا المشهور لو فعل الجميع اين يد نثاب على ماذا على اعلى الواجبات وإذا ترك الجميع عوقب بالادنى هذا المشهور عند الاصوليين قلنا الصواب ماذا ان ان الواجب الذي هو قدر مشترك هذا لا يتبعض ولا يتجزى فان اذا هو شيء واحد فإذا ترك الفعل الجميع اثيب ثوابا واحدا واذا ترك الجميع كذلك عوقب على ترك واجب واحد فإذا كان متعلق الوجوب هو هذا القدر المشترك الكلي المشترك الذي يكون في الذهن فان هذا لا يتبعض ليس فيه اعلى ولا ولا ادنى ففعله وتركه يكون سيا لاخ الاهميه وكذلك الشان فيما يتعلق بالمحرب المخيم ان قلنا بانه قياسا على على ما مضى فقيل ثواب الواجب والعقاب في المتساويه على ترك وفعل واحد منها وفي المتفاوته على ترك أشدها يعني الثواب وفعل اخفها يعني العقاب سواء افعلت معا او مرتبه اراد ان يقيس هنا ويفرع العقاب والثواب على إذا فعل الجميع فيما سبق قلنا يثاب على اعلاها وان ترك الجميع عوقب على على أدنى. كذلك هنا لو ترك الجميع يعاقب على ماذا لو ترك الجميع يثاب على ماذا على اعلاها وان فعل الجميع يعاقب على على ادناها لان بعضها يكون ماذا متفاوتا وبعضه يكون متساويا بالتساوي لا اشكاله انما يكون الشأن فيه بالتفاوت وقيل العقاب في المرتب على فعل آخرها تفاوتت أو تساوت ارتكاب الحرام به وقيل زيادة على ما في المخير من طرف المعتزله وترك المصنف هنا عمدا سيوط تركوا في النظم عمدا قال في الاصل لم ترد به اللغة وقيل لم ترد به اللغة الاشاعره خالف المعتزله عرفنا اثبتوه يعني الواجب المحرم المخير المعتزله انفوه وزادوا على ذلك ماذا أن اللغة لم تاتي ان جاءت اللغة بالواجب المخير أن يأمر بواحد من أشياء يقول افعل او أو أو إلى اخره قالوا هذا لم يريد في اللغة بان ينهى وياتي بالتخيير لا يوجد له به في اللسان فانكروه من جهه الشرع وأنكروه كذلك من جهه اللغة وقمت اقول ليس عندهم شرع انكره عقلا ولغه وكذلك عبر في التلخيص كما, كما سياتي يريد أنكره من من الجهتين والاشاعره اثبتوه من من الجهتين يعني جاءت به اللغة فياتي ويحرق لا تكلم زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا الى اخره واراد به ماذا التخير لان او في أصلها في لسان العرب تعيد التخير كما هي الشان فيه في اتصال الكفاره اذا لا فرق بين أو هنا او هناك كما افادت التخير هناك ذلك هي للتخير في هذا الموضوع المعتزله نفوا قال هذا لا وجود له فيه في لسان العرب هم محرجون وان كان المعتزله تابع المعتزله العصر في منهم في باب اللغة اعمق وارسخ من من الأشاعر الاشاعره في باب العقيدة قد بنوا مسائل على أمور لغويه لكن تكثر فيهم العجم اكثرهم عجم ولذلك يخطئون فيه في اللغة بخلاف المعتزله اكثر من بغداد والعراقي الاخر فهم قح في اوقحاح في باب اللغة ولذلك ياتي التقعيد عندهم على اصلي وهم في باب التقعيد اللغوي احسن وامكن من من الاشاعره وان كان قد اتون بالعجائب في بعض المسائل بناء على ماذا ليس على اللغة لا نقول دين المعتزله ولا اشعره ونحوه ليس مبني على كتاب ولا سنن خذ هذه فائدة بالمجال ليس الدين مبنيا على كتاب ولا سنه زعم في بعض المواضع أنه ماذا قال الله قال الرسول هذا زين فقم زينون به والا الاصر انهم مبني على العقل لا على اللغة ولا على الشرع انما يبنونه على على مصدر المصدر العقيده عندهم العقل وهو مقدم على على الشرع ان حصل تعارض بينهما مطلقا قال هنا ولم ترد به لم تارد أي بتحريم ما ذكر على وجه التخير اللغة حيث لم تارد بالنهي عن واحد مبهم من أشياء معينه كما وردت بالامر بواحد مبهم من أشياء معينة قالوا جاء الواجب المخير لغة وشرعا فسلموا به ولم يرد في اللغة وكذلك الشرع لم يرد ماذا التحريم عن واحد لا لا بعينه فاذا فرقوا بين بين مسالتين واريد عليهم قول تعالى ولا تطع منهم اثما أو كفورا أو كفورا قالوا ماذا نهي عن طاعتهما اجماعا يعني لما اريد عليهم هذه الآية ولا تطع منهم اثما أو كفورا حينئذ قالوا ماذا النهي عن الجمع ليست اون على التخير واصابوا اصابوا لماذا لا لمساله اللغه وانما لكون الاجماع قائما على ذلك لأن طاعه الاذم معصيه وطاعه الكفور معصيه اذا كل منهما منهي عنه اذا خرجت الايه عن دلاله اللغه للاجماع وان استدلوا بهاذه الايه كما ذكرت لكم هم يستدلون به شيء يوافق مذهبهم ومع ذلك لا يلتفتون اليه البته نهي عن طاعتهما اجماعا وهذا ليس بشيء كما قال اهل الاصول ولولا الاجماع على أن المراد في الشرع النهي عن طاعتهما جميعا لم تحمل الايه على ذلك يعني لو لولا لو الاجماع على أن المراد هنا طاعه كل من الآثم والكفور معصية لحملنا الايه على ماذا على اصلها في لسان عربي هو ان او تفيد التخيير لكن الذي منع من حملها على التخير ماذا الاجماع الاجماع الصحابه الله تعالى عنه اجمعوا والمعنى يقتضي ذلك تطع ولا شك ان الآثم والكفور كل منهما لا طاعه له اذا هذه منفكه عن عن الأخرى والمشهور جواز ووقوعه والاجماع لمسنده صرفه عن, عن الله على النس قالوا كذلك بأن او بمعنى الواو يعني إذا جاء مثل هذا النوع فنحمل كالآيه هنا او بمعنى بمعنى الواو لا تطع اثما وكفورا والواو تكون لماذا لمطلق الجمع فكل منهما يكون ماذا منهيا عنه قال امام الحرمين هذا القول ساقط لا طائل وراء ان كان لي للمعتزل. قال الصيوطي فلذلك أسقطه يعني كونه لم ترد به اللغة ما ذكره في النظم فترك ماذا ترك شيئا من من جمع الجوامع هو قد اراد ان ينظم الجمعنا اذا ما لا فائدة من ذكره لا يذكر في النظم هذا الذي عناه رحم الله تعالى وعبارة صاحبي تلخيص هو امام الحرمين أنكر معظم المعتزله النهي عن شيئين على التخير قال معظم يدل على أن من المعتزله من وافق الاشاعره صحيح أنكر انكر معظم المعتزله يعني اكثر المعتزله اذا بعض المعتزله وافقوا الاشاع لكن النسبه تكون للاكثر قال انكر معظم معتزلة النهي عن شيئين على التخيل ثم اختلفوا فمنهم من انكره من جهه اللفظ واللغة ومنهم من منعه من جهه العقل والمشهور انه من الجهتين لانه اذا قبح احدهما قبح الاخر صحيح لاننا اذا نهى عن احدهما اذا كل منهما ها منهي عنه واذا نهى عنه نهى عنه لماذا لكونه قبيحا وان عنده ماذا الاصر هو التقبيح يستلزم الحكم الشرعي فكل ما قبح عقلا سلزمه ان يكون منهيا عنه فاذا قال لا تكلم زيدا او عمرا حيلن تكليم زيد قبيح وكذلك تكليم عمل قبيح فإذا كان الأول قبيح فنهى عنه فامتثل فترك الثاني محتمل انه يكون متعلق النهي اذا فيه قبح وإذا كان قبيحا لزم منه ماذا أن يكون محرم لذلك قال الكل محرم الكل محرم قال لانه إذا قبح احدهما قبح الاخر قال فأما من, ك... من انكروه من جهه اللغة فساقط لا طائل تحتها العباره السابقه اما المنكرون له عقلا فمبني على أن القبح يرجع إلى صمة ذاتيه وهو وهو باذن المعتزله المحرم المخير لماذا لكون كل واحد من الخصان المنه عنها أو التي هي متعلقه قد وجد فيها القبح الخاص وذالك يستلزم التحريم حينئذ اذا قال أو أو يكون الجميع ماذا يكون محرما قال في البحر زركشي رحمه الله تعالى فعندنا يعني الأشاعر فعندنا أنه لا يقتضي تحريم الكلي بل المحرم واحد لا بعينه لا بعينه ويجوز له فعل أحدهما وإنما يقتضي النهي عن الجمع بينهما كما في جانب الاجابه يعني لا يترك الجميع في جانب الايجاب كذلك لا يترك الجميع كذلك هنا ماذا لا يفعل الجميع لا تكلم عمرا أو زيدا اذا لك ان تكلم واحد وتترك الاخر كذلك أن ان تكلم الاثنين هذا محرم هذا يعتبر من من المحرمات قال كذا قاله القاضي ابو الطيب والشيخ مسحاق شيرازي وابن برهان وابن السمعاني في قواطع ونقله ابن برهان عن الفقائي والمتكلمين والعصله ان يحكموا اجماعا السابقة السابقه لكن هم راعوا ماذا راعوا المعتزله فيه في ذلك وقالت المعتزله الكل حرام كقوله في جانب الايجاب الكل واجب لكنهم لم يوجبوا الجمعه هناك الكل واجب لكن يسقط بماذا بفعل واحد وهنا قال الكل محرم فيجب الاجتناب الجميع إذا فرقوا بين مسالتين الاشاعره بانوا المساله هذه على مساله الايجاب فالتفسير واحد عند المعتزله قالوا لا هناك الايجاب للكل لكن يحصل الامتثال بماذا بفعل واحد بفعل وهنا قالوا لا الكل محرم إذا فرقوا بين بين مسالتين قال هنا لكنهم لم يوجب الجمع هناك وهنا اوجب اجتناب الكل فيبقى النزاع هنا معنويا بخلاف ما قالوه ومر معنى النزاع في المساله السابقه مختلف فيه هل هو نزاع لفظي ام نزاع معنوي والكثير على أنه نزاع لفظي وهنا النزاع معنوي نزاع معنوي لماذا لأن التعليل في ما في الواجب المخير النتيجه ماذا أنه يفعل واحد ويترك البقيه عللت بي الجميع واجبا اول واحد لا بعين لا اشكال فيه نتيجه ماذا أن الواجب واحد لا بعين بمعنى انه النتيجه انه لو فعل واحدا من الواجبات سقط تكليف لكن هنا لا عند الاشاعره أنه لو امتثل بترك واحد حصل الامتثال ولو فعل البقيه ونفعل عند المعتزله لا لا يحصل الامتثال إلا بترك الجميع اذن فرق بين الواجب المخير اوجب الجميع واسقطوه بماذا بفعل واحد وهنا حرم الجميع ولم يسقط الامتثال إلا بترك الجميع اذا فرق او لا فرق بين بين المسالتين فيبقى النزاع هنا معنويا بخلاف ما قالوه وتوقف فيه الهندي اذ لا يظهر بينهما فرق قال والقياس التسوية بين الوجب والتحريم يعني يلزمهم ذلك يَلزَمُ مَعَذَةُ تَسْوِيَةَ بَيْنَ الوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ لِأَنَّ الوُجُوبَ كَمَا يَتْبَعُ الحُسْنَ الخَاصَّ عِندَهُمْ فَكَذَا التَّحْرِيمُ يَتْبَعُ القُبْحَ الخَاصَّ مَرَّ مَعْنَى فِي التَّعْلِيلِ عِندَ الْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الجَمِيعَ لِمَاذَا لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ صَالِحًا لِأَنْ يَكُونَ هُوَ الوَاجِبُ وَالوَاجِبُ يَلْزَمُ مَاذَا أَنْ يَكُونَ حَسَنًا لِأَنَّ بَلِ الإِيجَابَ تَابِعٌ لِلْحُسْنِ الخَاصِّ فَأَوْجَبُوا الجَمِيعَ فَأَوْجَبُوا الجَمِيعَ كذلك هنا فيما يتعلق بالتحريم هذا يجوز ان يكون محرما وهذا وهذا إلى اخره إذا كل واحد تضمن ماذا القبح الخاص القبح الخاص فاما ان يسو هذه المساله بتلك أو العكس كل منها في الواجب المخير تضمن الحسن الخاص وكذلك في المحرم المخير تضمن القبح الخاص فإما أن تسو هذه المساله بتلك أو تلك بهذه المساله أما التفريقه فهذا لا وجه له البته فكما قلت ال... كما قلتم الجميع واجب فيسقط بفعل واحد وما لم يفعله وجد فيه ماذا المقتضي للوجوب او الحسن الخاص وقلتم لا يجب لانه فعل واحده كذلك يلزمكم في ماذا في المحرم ان تقول هذا محرم خاص أو هذا محرم لكونه قد تضمن القبح الخاص وقد اجزاء عن عن ولا فلا فرق بين المسالتين قال فكذا التحريم يتبع القبح الخاص فإن وجوب الكف فان ان وجب الكف عن الجميع بناء على سواءهما في المعنى الذي يوجب التحريم وهو القبح الخاص فليجب فعل الجميع في صورة الوجوب بناء على سواءهما في المعنى الذي يقتضي الايجاب يعني هنا في هذا المقام التحريم المخير قالوا لا يمكن أن يسقط واحد عن الامتثال لانه تحقق فيه القبح الخاص قلنا اسقطتموه في ماذا في الواجب المخير مع كونه قد تضمن الحسن الخاص إذا فرقتم بين موضع كان لزاما أن تتحدوا فيه في القول ثم قال الزركشي قلت ما اخذ الخلافي هنا أن المعتزله جعلوا متعلق التحريم القدر المشترك قدر المشترك وعرفنا القدر المشترك وجوده وجود ذهني اين في ضمن ماذا ها في ضمن عندما تقول انسان حيوان ناطق هذا يوجد في ضمن زيد وعمرو الى اخره كذلك عندما تقول لا تكلم زيدا وعمرا جعل القدر المشترك وعدم الكلام وجوده بالذهن يتحقق بماذا في ترك تكليم زيد أو عمرو فكل واحد يتعلق به القدر المشترك فإذا كان كذلك فقد جعل المعتزله التحريم هنا متعلق بماذا القدر المشترك وما جعل المحل وهو الذي قدمناه سابقا هل ثم فرق بين تعليل المعتزله وتعليل الشاعرة الجواب لا لكن ثم فرق بين تعليل الاشاعره بين بعضهم وبعضهم الاخر قال هنا ما اخذ الخلاف هنا أن المعتزله جعلوا متعلق تحريم القدر المشترك ونحن نخالفهم اذا تعليل المحل بالقدر المشترك فيه نظر ليس على اطلاقه في نظر من كان اشتهر ذلك أخذ عن على المحلي ونقول متعلق احادي الخصوصيين وان شئت قلت احدى الحصتين المعينتين لا بعينها يعني اراد الزركشي ان يفرق بين المسلتين وهذه مساله ينبني عليها ماذا انهم قد جعلوا هذه المساله كالسابقه كذلك وهي كالمخير وهي على ما قد خلى هل اذا يلزمهم كما عللوا هناك ان متعلق الوجوب والقدر المشترك ان يكون كذلك هنا في هذا المقام لكن فصلوا قالوا في باب الإيجاب متعلق الوجوب هو القدر المشترك والخصوصيات متعلق التخيير هنا يلزمهم ماذا أن يقولوا بأن متعلق التحريم هو الخصوصيات يعني واحد لا بعينه لا القدر المشترك لاننا لو قلنا بان متعلق التحريم القدر المشترك لازم أن نوافق المعتزله فيكون حينئذ المحرم الجميع ولكنهم لا يقولون بذلك فراد أن ينفك عن مذهب المعتزله ببيان انفكاك متعلق الوجوب في المساله السابقه ومتعلق التحريم في هذه المساله حينئذ يارد السؤال كيف جعلتم هذه المسألة السابقه فقلتم هي كالمخير وهي على ما قد خلى صار بينهما ماذا فرق اذا هذا مشكل فصارت هذه المساله في حقيقتها ماذا منفصله عن المساله السابقه وكذلك مساله هذه ليست كالمخير وإن كانت النتيجه واحدة لكن التعليل ليس واحدة متعلق الوجوب القادر المشترك للخصال خصال الكفاره مثلا هنا العكس ليس عند قدر المشترك وانما متعلق التحريم هو احدى الحصتين او شيء تقول الخصلتين فحينئذ يكون الذي مثلا لا تكلم عمرا هو متعلق التحريم بخلاف القدر المشترك لماذا لانه اذا جعلت التحريم متعلقا به القدر المشترك لزم أن يكون كل فرد قد وجد فيه القدر المشترك فيلزم أن يكون ماذا أن يكون محرما وليس الأمر كذلك وحينئذ الا الصن الموافقين للمعتزله قال هنا ونحن يعني الأشعر نخالفه ونقول متعلق أحد خصوصيتين وان شئت قلت احدا الحصتين المعينتين لا بعينها فعند المعتزله لا يمكن ذلك في النهي بل يجب اجتناب كل واحد وبناه على اصلهم أن النهي عن قبيح فاذا نهى عن احدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما وإذا ثبت القبح لكل منهما تبعه التحريم تبعه التحريم فيمتنعان جميعا ولو ورد ذلك بصيغه التخيير كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عين هذه الواو هنا اما بمعنى أو بمعنى الواو أو نقول للاجماع فخرجوا عن الايه بهذا المعنى وما عاد الايه عين هذه الوجود له في لغة العربي اصلا اذا من كلام الزركشي ناخذ ماذا أن التعليل في المسالتين مختلف بين الاشاعره وبين المعتزله فالمعتزله جعلوا متعلق التحريم هو القدر المشترك وهو الذي جعله المحل تعليلا لاصل مسألة وهذا لا يوافق مذهب الاشاعره ثانيا مذهب الاشاعره أن متعلق التحريم هو احدى حصتين او الخصلتين يعني الخصال لكن واحد لا, لا بعينه فان اذا يلزم من ذلك ان تكون هذه المساله ليست كالمساله السابقة قد يقال هي مثلها في ماذا في النتيجه فقط واجب واحد لا بعينه في اللفظ فقط وهذا محرم واحد لا, لا بعينه اما التعليل والتاصيل كل منهما له أصر خاص فقوله على ما قد خلا فيه في نظر وقوله فيما سبق وهي كالمخيم كذلك فيه في نظر وأما القرافي قال الزركشي وأما القرافي من المتاخرين هو مالكي واما القرافي من المتأخرين فانه فرق بين الأمر المخير بين واحد من الأشياء والنهي المخير يعني فرق بين المسالتين لم يجعلوهما من باب واحد فإن الامر متعلق بمفهوم أحدها والخصوصيات متعلق التخير كما سبق يعني في الواجب المخير على اصله ولا يلزم من إجاب المشترك إجاب الخصوصيات كما مضى اذا قيل بأن المتعلق الوجوب القدر المشترك لا يلزم منه إجاب الخصوصيات صحيح ام لا الواجب المخير ثم نسيت المساله السابقه الواجب المخير اذا قلنا القدره المشتركه والواجب لا يلزم منه ايجاب الخصوصيات كذلك فرق بين المسلتين قال هنا نوافق في مسألة الواجب المخير على قول الجمهور لكن مسألة المحرم المخير فتختلف من حيث التعليل فلقال رحمه الله تعالى وأما النهي فيختلف عن المساله السابقه فانه اذا تعلق بالمشترك كما قاله المحلي فيما سبق لزم منه تحريم الخصوصيات لزم منه تحريم الخصوصيات وهو كذلك لماذا لأن كل واحد من خصوصياته قد تضمن القدر المشترك وصار ماذا صار محرما صار محرما لانه لو دخل منه فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم اذا قلنا المحرم هو القدر المشترك عين أي فرد يوجد قد وجد في ضمنه القدر المشترك إذا وجد المحرم اولى ورد المحرم اذا لا يتصور ان يقال لا تكلم زيدا او عمرا أن ترك التكليم يحصل بواحد دون الاخر اذا قلنا ماذا قدر المشترك لان التكليم قد حصل كذلك لا تكلم اذا عدم التكليم هو الواجب هو المطلوب والتكليم يكون ماذا يكون محرما فإذا كف عن واحد وكلم الاخر قد وقع في المنهي عنه وقع إذا لا يتصور أن يجعل متعلق التحريم هنا هو القدر المشترك لأنه متى ما لم يكف عن واحد من الخصوصيات فقد وقع في أو حصل في ضمنه القدر المشترك قال وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات لانه لو دخل منه فرض الى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذور كما إذا حرم الخنزير مثلا حرم الخنزير يلزم تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير عليك ها والروسي والامريكي صحيح ابلا اذا قال لا تاكل الخنزير عامه إذا اذا خصه بنوع دون نوع اذا نص عليه لا لكن اذا قلنا المتعلق التحريم مطلق الخنزير فكف عن الأمريكي وأكل الروسي ها وقع في المحظور اولى وقع في المحذور لماذا لاننا جعلنا القدر المشترك هو المحرم عين اذا ما ورد فرض من افراد فقد حصل المحرم من القدر المشترك قال كما إذا حرم الخنزير يلزم منه تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير وتحريم الجمع بين الاختين ونحوه وان كان هذا المثال فيه بنظر في انما لاقى في المجموع عيناا للمشترك بين افراده يعني تحريم التحريم بين الاختين مراد به الجمع مراده به الجمع هو غير الفرض هذا الصواب التمثيل بهذا المثال في نظر لذلك أجاب عنه تحريم الجمع فالجمع هو متعلق التحريم اما اذا اتى بواحده تزوج احدى الاختين وكف عن الاخرى ها جاز جازة ليس من هذا الباب وانما الباب ما هو أن يكون متعلق التحريم هو الجمع والجمع غير الافراد فالمطلوب منه أنه لا يدخل ماهيه المجموع في الوجود يعني بين الاختين والماهيه تنعدم بانعدام جزء منها واي أخت تركها خرج عن عهده المجموع فليس ك الامر يعني فرق بين المثالين وقول كثير من اهل الأصول بالتمثيل لهذه المساله أنه كالجمع بين اختين في نظن لأن الجمع هو المحرم قال هنا في القرافي فرق بين البابين بين الواجب المخير والمحرم المخير بأن الأمر بمفهوم احاديه قدر مسرى اما محل التخيير والخصوصيات هذا في الواجب المخيم فلا يلزم من إجاب المشترك إجاب الخصوصيات كما في إجاب رقبة مطلقه في العقد لا يلزم منه إجاب رقبة معينة قال القرافي أما النهي فيلزم من تحريم احدهما الذي هو قدر مشترك تحريم الخصوصيات اذا هذا مذهب القرافي وهو واضح بين واقرب الى مما علل به المحل وبعض الاشاعره وقال الشيخ علاء الدين الباجي من المتاخرين الحق نفي التحريم المخير ولذلك قال صححوا هناك من المصحح من اصوليين بمعنى أنه لم يقل بوجود الواجب بوجود المحرم المخير بمعنى انه نعم يوجد واجب مخير ولا اشكال فيه اما محرم المخير هذا لا له وجود له قال رحمه الله تعالى الحق نفي التحريم المخير لان المحرمه في الأختين الجمع بينهما كما نطق به القرآن لا أو كذلك ولا كل واحد منهما بخلاف الواجب المخيم فإن الواجب اما أحدها أو كل منهما على التخيير اما واحد معين عند الله او يختاره المكلف او واحد لا بعينه والثاني قلنا هو هو المختار قال وفي كلام البيضاوي إشارة اليه قال قال الزركشي وما ذكره القرافي ما اخذه من قوله ان النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل افراده النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل افراده صحيح ام لا كما قال لا تاكل خنزير اطلق اذا كل نوع من انواع الخنزير هو داخل في النهي لا تكلم اذا كل نوع من انواع الكلام فهو فهو تحت هذا الجنس قال ان النهي عن النوع يلزم النهي عن كل افراده اذ في كل فرد النهي يعني قدر المشترك مثل ماذا مثل قوله لا تزني فلا شيء من الزنا بحلال لا تزني إذن جميع جميعا وعز على أي وجه كان فهو محرم وإلا لصدق أنه زنا والأمر على هذا الوجه غير ان قوما يتلقون ذلك من كون النكر في سياق النفي للعموم واخرون يتلقونه من أن النهي عن كل يستلزم بعض افراده يعني قول لا تزني هذا للعموم لا شك فيه لكن باوجه العموم هل لكونه نهى عن القصد المشترك حينئذ يستلزم النهي عن كل أفراده أو نقوم بوجه آخر أن النهي عن كل يستلزم بعض افراده هذا او ذاك النتيجة, النتيجه النتيجه واحدة ولذلك نقول لا تزني نحن نقول هذا فعل جاء في سياق النهي حينئذ يعم اذا كل فرض من افراد الزنا فماذا فهو منهي عنه وهو منهم هذا اشهر تعليل لكون نكرة في سياق النفي أو النهي يكون هو الاشهر قال العلاء والظاهر أن مراده أهل السنة بهذه المساله أن هذا هو مراد اهل السنه به بهذا اهل السنه يعني به من اشعاع وهياته والظاهر أن هذا مراد اهل السنه بهذه المساله للمعنى الذي رده القرافي وهو الكلي المشترك لأن من المحال عقلا أن يوجد الجزئي ولا يوجد الكلي فيه لان الكلي يندرج في الجزء بالضروره قال لكن يشكل على هذا الحاقه المساله به بالامر المخا يعني يريد أن التعليل بالقدر المشترك هذا فيه نظر فيه فيه نظر لماذا لانه يتعقد فيه أنه اذا عللنا بالقدر المشترك أن يوجد في ضمن جميع افراده حينئذ يكون الأفراد كل ماذا تكون منهيا من حين عنها والظاهر ان مذهب القرافي اقرب الى الى التعليل مما ذكره المحل وغيره بل نص الزركشي كما سبق ان ثم فرقا بين المعتزله وبين الاشاعره والمعتزله عللوا بأن متعلق التحريم هو القدر المشترك وهو الذي نفاه ماذا القرافي والظهر أن مذهب القرافي اقرب إلى الى الصواب وهذا كذلك المذهب عند الحنابل قال في التحبير يجوز النهي عن واحد لا بعينه إذا الوافق ماذا وافقا ايرهم هو يرى أن الاشاعه من أهل السنه قال كملكي اختين اعطيهما بمعنى وطئه واحده بعد واحده قبل تحريم الأولى فإنه يحرم وطء احداهما قبل تحريم الأخرى فهو ممنوع من احداهما لا بعينه قال ابن حمدان وكما لو اسلم على أكثر من 40 نسوه واسلمنا معه وكنا كتابيات اسلم على عشرة متزوج عشرة فاسلمه ايناذن له اربعه والبقيه حرام فيختار بالقرعه يختار ما ما شاء ايناذن حرم عليه ست لا بعينها صحيح او لا اذا وجد وجد التحريم لا؟, لا بعينه وهو صحيح فانه ممنوع من الزائد على ال لا بعينه قال اذا علم ذلك وقد قال أهل السنه يجوز تحريم واحد لا بعينه السنه قصد به ماذا في مقابل المعتزله هكذا استعمال لهذا المصطلح وهذا الاستعمال يحتاج الى تدليل وان كان ذكرها شيخ الاسلام تيمور رحمه الله تعالى لكن يحتاج الى تدليل بمعنى أن اهل السنه قد يستعمل في مقابلة الرافضه فيدخل فيه ماذا المعتزله والاشاعره ما وجود خالف المعتزله ولا هنا ما وجود خالف المعتزله ولا اشاعه اهل السنه يعني أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعلنون براءتهم من السنه وهو ماذا انهم لا يتلقون اصلا من من السنه هذا متواتر فلا يقبل وإذا ادج على من التواتر اولوه وحرفوه هذا احاد إلى خري والعقل مقدم إذا لا لا عبره بالسنه عندهم فكيف نجعلهم في اهل السنه هذا في نظر انشاع عند كثير من طلبة العلم وذكر وجن سلام لتيم رحمه الله تعالى كنا نحتاج الى دليل ان السلف كانوا يستعملوا السنه فيشمح اليد المعتزله واهل الاشعاع بل السنه يختص باهل السنة ولا يدخل تحتهم البت اما الرافضه نقول مسلمون ليس مقابل السنة لماذا ان كفار ان ليس المسلمين عندهم نواقذ يكفي كماذا الشرك الاكبر وادعاؤه لو هي في علي قال هنا اذا علم ذلك فقل قال اهل السنه يجوز تحريم واحد الا بعين وبعضهم يقول ماذا اذا قيل اهل السنه ولم نقل ماذا والجماع ومن اين اجت بهذا التفصيل نحتاج لماذا إلى, الى دليل اهل السنة ولذلك دخل لكن اذا قلت الجماعه حينئذ خرج اختص هذا كله فلسفه لا لا وجود لها لا وجود لها قال هنا ويكون النهي واحد عام قال اهل السنه يجوز تحريم واحد الله بعينه ويكون النهي عن واحد على على التخيير وله فعل احدها عند اصحابنا والاكثر يعني عند أكثر أصحاب ها امام احمد امام احمد يعني وافق الحنابل هنا الاشاعره ولا شك ان الاشاعره لهم يد طوله في اصول الفقه والحنابل يعني يد قصيره ليس كلاشاعره ولذلك يكثر عندهم النقل عن الأشاعرة ثم يحصل عندهم خلل على وفق ما يحصل عند الاشاعره لماذا لأن بعض المسائل مبنيه على ماذا على معتقد الاشاعره فاذن اذا نقل دون تحرير وقد يقع في خلل ليس يقع في خلل كالخلل الذي عند الاشاعره ولذا يتوسعون في الباب والثنا على الاشاع قال رحمه الله تعالى هنا وله فعل أحدها عند أصحابنا والاكثر قال ابن برهان وهو قول الفقهاء والمتكلمين اينذن اذا حكينا اجماعا في المساله السابقة، الواجب المخير لزما أن نحكي اجماعا في هذه المساله لان هذه المساله كمساله الواجب المخير الا أن التخير هنا في الترك وهناك بالفعل وكما أن للمكلف أن ياتي بالجميع وان ياتي بالبعض ويترك البعض الباقي في الواجب المخير له أن يترك الجميع وان يترك البعض دون البعض هنا عند أصحابنا والاكثر وكما لا يجوز الاخلال بجميعها بل عليه فعل شيء منها في الواجب المخير لا يجوز له الاخلال بالترك جميعا هنا بل يجب عليه ترك شيء منها كما قال الزركشي بما فيما سبق بمعنى أنه اذا نهي لا تكلم زيدا أو عمرا له أن يمتثل فلا يكلم هذا ولا ذاك صحيح لا يكلم هذا ولا ذاك اتى بماذا بالكمال وإذا فعل بأن كلم واحدا دون الآخر لم يخرج عن المنهي عنه لو كلم الاثنين وقع في المحظور هذا المرادكه كسابقه قال ومن امثلتها لو ملك اختين ووطئهما حرمت احداهما لا بعينها حتى تخرج الأخرى عن ملكه وان تقدم تمثيل من حمدان لمن مات أسلم وكان له أكثر من من اربعه قال الجرجاني وابو البقاء من أصحابنا والقرافي وما لا اليه من قاضي جبل كالمعتزله يعني بعض أصحاب الامام أحمد وافق المعتزله في كونه ماذا يحرم الجميع وافقوا المعتزله لكن الاصل غير غير الموافقة الموافقه بالظاهر لا تستلزم في بالاصول يعني القول قد يكون مشابها لقول المعتزله بل هو عينه لكن الاصل الذي اثمر عند المعتزله هذا القول غير الاصل الذي اثمر عند القراف وغيره قال فيمنع من الجميع للايه وقال ابو البقاء في اعرابه في تعالى أو كفورا او على بابها عند سيبويه وتفيد في النهي المنع من الجميع وليس كذلك بل تفيد النهي على الجميع في هذه الايه وليس لذاتها بل لدليل خارجي والا اصل فيها ماذا الاصل فيها انها ليست بمعنى الوا قد تستعمل أو بمعنى الوا ونص على ذلك المالكي وغيره لكن الاصل فيها ماذا انها للتخيير هذا الاصلويه فتحمل على الا التخيير قوله ماذا هنا وتفيد في النهي المنع من الجميع لانك اذا قلت في الاباحه جالس الحسن أو ابن سيرين جالس الحسن أو ابن سيرين لو جمع بينهما لو جمع بينهما ما في اشكال يجمع بين هذا وذاك كان التقدير جالس احدهما فاذا فقال لا تكلم زيدا أو عمرا فالتقديم لا تكلم احدهما فايهما كلمه كان احدهما ويكون ممنوعا منه ورد ذلك بأن الاثم والكفور يأمران بالمعصيه فان الآثم والكفور يأمران به بالمعصيه فلا طاعة قالوا لا تطع زيدا او عمرا للجميع باجماع اهل اللغه رد بالمنع لا يسلم ذلك بل أهل اللغه على ماذا على أن او ليست لي للجميع قالوا لتساويهما في القبح رد مبني على اصلهم كما تقدم عنهم قال هنا ثم الجرجاني وابو البقاء والقرافي وان كانوا قد وافقوا المعتزله على المنع لكن لا من حيث التقبيح العقلي يعني فارقوا المعتزله في ذلك بل من حيث إن تحريم هذهما يلزم منه تحريما كليا كما تقدم عن ابي البقاء اذا هذه المساله والصحح تحريما واحد على ابهام صححوا بعض الاصوليين أنكر المسألة من من اصل قال لا وجود للمحرم المخيّر والصواب وجوده ولذلك قال وصحح أي حكم بصحة تحريم واحد على ابهامه يعني غير معين حينئذ ناتي إلى التعليل هل هي كالمساله السابقه وهي الواجب المخيّر قال نعم وهي علام قد خلا اي علما مضى من تقريري الواجب المخير حينئذ الواجب هناك متعلقه القدر المشترك كذلك التحريم هنا متعلقه القدر المستنبط قلنا هذا فيه ضعف لأن ان لو قلنا بذلك لصرنا موافقين المعتزله المعتزله هم الذين عللوا بأن متعلق التحريم هو ماذا القدر المشترك بل نقول متعلق التحريم هنا لخصوصيات حينئذ نفكت المساله عن عن السابقه والله اعلم ثم قال المصنف عمر تعالى مساله مساله هذه المساله تتعلق ب تقسيم الواجب والندب إلى الى واجب كفائي وواجب عيني وكذلك الندب إلى سنة كفائية كفائيه عينية عينيه مساله ارض مهم مهمه يقصد ونظر عن فاعل مجرد قول مساله هي هذه مساله اي خبر لمهتديين محذوف هي هذه مساله عرفنا معنا مسألة فيما فيما سبع اي مساله في البحث عن فرض الكفايه وهذا يستلزم معرفه ماذا التقسيم الكلي هذه المساله يذكر فيها الاصوليون تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن ومن يندب في حقه إلى قسمين وحاصلهم أن الوجوب والندب ينقسم الى فرض عين وفرضي كفايه وسنة عين وسنه كفايه وقل من ذكر تقسيم السنه الى العين والكفايه قال الطوفي اعلم أن الأمر المتوجه إلى جماعه اذا قد يكون متوجه إلى فرض زيت صحيح الأمر المتوجه اما ان يكون إلى فرض واما ان يكون إلى جماعه لكن الاصل الشائع في القران ماذا اجماع اقيموا صلات الزكى كذلك ايها الذين امنوا حينئذ عبدوا ربكم فالاصل في الخطاب ان يكون لماذا لاي شيء لجماعته وقال أن الأمر المتوجه إلى جماعته اما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو لا يكون يعني اما ان يكون التوجه هنا بلفظ عام أو لا بلفظ عام او لا إذا لم يكن بلفظ عام حينئذ يكون بلفظ خاص لان الذي يقابل العام هو, هو الخاص فان كان بلفظ يقتضي تعميمهم نحو قوله عز وجل اقيموا الصلاه اين اللفظ العام اقيموا الواو هذه يعني انت وانت وانت الى ما لا نهايه اذا الخطاب هنا لاي شيء لجمع ولا يقتضي التخصيص بل هو عام في كل من صلح ان يكون مخاطبا بهذا النص اذا فان كان بلفظ يقتضي تعميمه نحو قوله عز وجل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولذلك من صيغ العموم عند الاصوليين واو الجماعه واو الجماعه سان كانت هنا كاو كق... كقول زيدون فلا لا فرق بين الواوين ان كانت هذه حرف وهذه هاء عين اقيم الحرف الزيدون وكل منهما صيغه عموم كل منهما صيغه عموم من كان الزيدون عمومه في ماذا في من اسمه زيد اكرم الزيدين عموما كل واحد في مكه اسمه زيد قال اكرم الزيدين عمه او لا ها عم لكن عمه في في لكن الواو تفيد العموم ككشاني هنا قال هنا واقيم الصلاه واتوا فإما فاما الا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم أو يعترض دليل على ذلك بمعنى أنه إذا جاء الخطاب والأمر بلفظ عام اما ان يعترض يعني ياتي نص اخر يخصص او لا يخصص أو لا. فان لم يعترض على العموم دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم وهو الواجب العيني اذن الواجب العيني امر لخطاب أو خطاب للمكلفين بلفظ عام ولم يعترضه مخصص البتة كقولي اقيموا الصلاة فكل من صلح ان يكون داخلا تحت هذا الخطاب هو داخله فعندنا اقيموا الصلاه ده فرض عين او فرض كفايه فرض عين لماذا لكون هنا الواو تفيد العموم ولم يعترضه ما يدل على على الخصوصه عينين نحمل على, على الاصلين قال فإما فاما الا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم أو يعترض دليل على ذلك فان لم يعترض على العموم دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم لان الواو في قوله افعلوا كالواو في الزيدون وكلاهما للجمع كلاهما للجمع والجمع والضم ثم الواو في الزيدون تدل على اشخاص متعددة نحو زيد وزيد وزيدا صحيح زيد وزيد وزيدا وزيد اذا في عموم لكن باعتبار اسم زيد شخص ذاتي فكذلك الواو في افعل تدل على عدة مخاطبين فهي في قوه قولي افعل انت وانت وانت ها الزيدون في قوه قولك زيد وزيد وزيدا وزيد الواو افعلوا في قوة قولك افعل أنت وانت وانت كل منهما ماذا يدل على العموم كل منهما يدل على العموم قال حتى يستغرق المخاطبين كلهم يعني متى ما سمع المخاطب وتلا قوله تعالى اقيموا الصلاه فهو مخاطب يعني افعل انت افعل انت ولذلك القران مخاطب به الناس كل ملاقيه قيام الساعه الى قرب قيام الساعه قال وان اعترض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم يعني جاء ماذا جاء مخصص ان لم يرد تخصيص فالخطاب عام للجميع لا يخرج عنه واحد البتة وان جاء مخصص فالبعض اما معين أو غير معين البعض هذا الذي أخرجه النص من اللفظ العام اما ان يكون معينا واما الا يكون معينا فإن كان معينا فذلك هو العام والمخصص العام المخصص اذا العام المخصوص يفترق عن فرض الكفايه كل منهما اخراج لبعض ما دل عليه اللفظ العام لكن لما كان مخصوصا سميناه ماذا عاما مخصوصا واذا لم يكن مخصوصا فهو فرض كفايه كما سياتي قال الرحمن تعالى فان كان معينا يعني البعض الذي أخرج ودل عليه التخصيص فذلك هو العام المخصوص فكان التعيين باسم قول عز وجل إن ارسلنا إلى قوم مجرمين الا آل لوط هذا تخصيص بماذا بالاسم بان كان فيه اشاره الى التخصيص بماذا الا عن المخصص إن لم ننجهم اجمعين من قول القائل قام القوم الا زيد زيدنا ده اسم ظاهر وكان التخصيص حصل بماذا بالا اذا الا آل لوط الا زيدا هذا مخصص خرج مماذا من اللفظ العام هل هو معين نقول نعم معين يعني لا يشمل غيره اختص بزيد واختص كذلك باللوط أو بصفة كقوله تعالى الا اخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين المتقين هذا اوسع من من السابع وقوله عز وجل الا عجوزا في الغابرين هذا خاص وان كان ذلك البعض غير معين أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع وهو القسم الثاني من عاصل اصل التقسيم نحو قوله عز وجل ولتكن منكم امه ها ولتكن منكم هذا خطاب للجميع الامه ثم قال أمة امه يعني بعض طائفه حينئذ حصل التخصيص أو لا حصل التخصيص بمعنى الاخراج لكن لما لم يكن معينا حينئذ نسميه باسم يفارق ما لو كان التخصيص بمعينا ان كان التخصيص معينا قلنا هذا عام ومخصص والا لم يكن معينا فهو ماذا فهو فرض الكفايه قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف فهذا هو فرض الكفايه هذا تقسيم حسن من من الطوفي رحمه الله تعالى والطوفي في شرحه المختصر قد اجاد وافاد يعني كان كتابه مليء بالقواعد الفصوليه ففرض العين اذا يفارق فرض الكفايه وسنه العين تفارق سنه الكفايه الخطاب بأمر ان كان عاما مخاطب عام فعنيد وخرج بعض وهو معين يعني البعض هذا نسميه ماذا عاماً مخصوصا وان دل الدليل على أنه بعض غير معين يعني مبهم فهو فرض الكفايه واذا كان قبل التخصيص ولم يعترض عليه تخصيص فهو فرض العين لانه خطب به كل واحد من من المكلفين ففرض العين وكذلك سنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا كالصلاه الصلاه هذه لا تختص ببعض الناس دون بعض والصوم كذلك ونحوهما هذه من فروض الاعيان تناولت جميع المكلفين لا فرق بينهم بخلاف فرض كفاية وقد يتناولان واحدا معينا قصائص النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم قد اختص به بفرائض وسنن بمعنى ماذا انه قد تعبده الله تعالى ب... بعبادات لا يشارك فيها أحد من من الامه هذا يسمى ماذا يسمى فرض, ع... فرض عين لكن على النبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب هنا جاء له لمعين واحده فاختص به ولكنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من السنن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائل الأمة فيسمى كذلك فرض عين ويسمى كذلك سنه عين لا فرق بينهما من حيث التسميه قال الامام احمد خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات خص بها لكن لا تخرج عن للصلاح العام قال هي فرض عين كما أن الصلاة فرض عين وفرض الكفايه قال كالجهاد ونحوه وهو كثير قد حصره عد وجماعه من من العلماء الكثير والغالب في في الفرض هو فرض عين هذا الغالب الذي يسوي فيه عامه الناس وفروض الكفايات هذه أقل التي جاء بها بها الشرع عنيد هي محصوره أو لا كثير من اهل صنعاء عدوها يعني حصروها بعض جعلها في 20 وبعض 25 بعض الى 30 وسنه الكفايه كابتداء السلام والمراد به ماذا ورد بمثال شان لا يعترض المثال وتسميه العاطس على قول اوضحيه في حق اهل البيت وتسميه احد الاكلين عن بقيته نص عليه الشافعي وقد ذكر الناظم وابن مفلح وابن قابد الجبل وغيرهم سنة الكفاية يعني بعضهم لم يذكر سنة الكفاية وبعضهم ذكرها يعني هل تنقسم السنة إلى الى سنة عين وسنة كفاية فانقسام الفرض الى عين وكفاية اكثر اهل الوصول لم يذكروا تقسيم السنة لكن ذكره قلة من من اصوله هو او ثابت إذا علمت ذلك فالعين والكفاية حينئذ نقول هما متباينان تباين النوعين او تباين الجنسين يعني فرد ثم ينقسم الفرد الى ماذا كفايه وعين اذا العين والكفايه نوعان للفرد ام انهما جنسان نوعان اذا انقسام او الفرد نعم الكفايه باعتبار العين هذا نوع باعتبار نوع اخر يدخلان تحت جنس وهو الفرض عند المعتزله لا. قالوا كفايه جنس و العين جنس كل منهما التباين هنا كتابين الجنسين وهذا باطل لماذا لان فرض اذا فرض عيني فرض كفايه من اضافه ماذا الجنس الى نوعه فرض عين عين نوع وفرض جنس اذا من اضافه الجنس الى نوع اذا الكفايه نوع والعين نوعا فكل منهما نوعان قال فالعين والكفايه متباينان تباين النوعين خلافا للمعتزله في قولهم تباين الجنسين اذ الواجب أو المندوب صادق على الامرين العين والكفايه بالتواطؤ قالوا الالفاظ والاسماء المتواطئه هي متواطئ كلي لم تتفاوت افراده لم تتفاوت الانسان قال الإنسان هذا يصدق على زيد وعمر زيد وعمر لا يختلفان باعتبار انسانيه صح هذا انسان وهذا انسان يختلفان لا يختلفان اذا باعتبار الانسانيه نقول هذا اللفظ انسان زيد إنسان وعمر انسان وقالد انسان اذا اتحدت هذه الأفراد في في الانسانيه هذا يسمى ماذا يسمى متواطئا قال الغزالي والمتواطئه هي التي تدل على اعيان متعدده بمعنى واحد مشترك بينهم كدلاله اسم الانسان على زيد وعمر وكذلك والحيوان على الإنسان والفارس والطير هذا حيوان وهذا حيوان هذا ليس هذا أكثر إنسانية من الاخر باعتبار ماذا كون حيوان ناطقه لا باعتبار الامور الاخرى قال من حيث ان كلا منهما من العين والكفايه لا بد من وقوعه يعني في الواجب لا بد يقع لا بد ان يمتثل اذا كل منهما واجب الوقوع أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب إذا اردنا أن يشمل المندوب لأن المندوب ذقيلة قيل عين لا يلزم أن يكون مساويا لفرض العين في وجوب الايقاع بل يجوز له الترك لكنه محصل للثواب كما في المندوب فليس لفظ الفرض والسنه مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا كما يزعمون قال في البحر فرض الكفايه لا يباين فرض العين بالجنس خلافا لي المعتزله بل يباينه بالنوع لان كلا منهما لابد من وقوعه غير أن الأول يعني العين شمل جميع المكلفين لا يخرج منه فرض البتة والثاني لذو الكفايه كذلك يعني يشمل جميع المكلفين لكن لا باعتبار الايقاع والامتثال وانما باعتبار الخطاب ولذلك لو فعله البعض سقط عن عن الباقين بخلاف العين لو فعله البعض لا يسقط عن الباقين صح ولا اين نقول فرق بين, بين كل منهما كل منهما مخاطم به الجميع لكن باعتبار الوقوع قد يكتفى في فرض الكفايه بالبعض عن الاخر بخلاف فرض العين مع ثم خلاف فيه المخاط في فرض الكفايه كما سياتى والثاني لذو الكفايه كذلك بدليل تأثيم الجميع عند التركي لكنه يسقط بفعل البعض لأن المقصود منه تحصيل المصلحه من حيث الجملة فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بإشتراك اللفظي والفرق بين اللفظ المشترك واللفظ ها المتواطئ يأتي ياتي تفصيل في هذه المساله ان شاء الله تعالى على الاصح والفرق بينه وبين فرض العين يعني الفرق بين فرض الكفايه وفرض العين أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره يعني لا شك ان العبادات قد يترتب عليها مصالح باعتباري المكلف لا باعتباري بالرجال والعالم انما مصالحات العباده تعود الى المكلفين فما تكررت المصلحه بتكرر العباده فهو فرض عين وما لا تتكرر المصلحه بتكرره فهو فرض الكفايه وهذا ذكره كثير من من اهل الوصول ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمسه وغيرها فان مصلحتها الخضوع لله كلما صليت فاذا به يزداد خشوعا وايمانا وتعظيما للعزه اذا تكررت المصلحه اوله كلما صلى بل لو كان يقوم الليل ويصلي ركعتين وركعتين كل ركعه تزيد ايمانه وتعظيمه للعزه اذا المصلحة تتكرر لكن لا يقال بانه ماذا فرض عين بل هو سنه عين قال فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاه وفرض الكفايه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره حصل مرة واحده وحصلت المصلحه لكن لو فعله مره ثانيه لا توجد مصلحه لا توجد مصلحة كذا قال كثير منهم كانجاء الغريق هذا يعتبر من فرض الكفايه يعني رجل تراه ساقط في البحر وانت تجيد السباحه فثم اناس نزل الأول فاخرجه الثاني ينزل لو نزل هل ثم مصلحة ماذا يصنع صا يا ولد اذا لم تتكرر المصلحة ان جاء الغريق بمعنى ينزل الى البحر فيخرج زائدا فاذا اخرجه اذا حصلت مصلحه فصار فرض كفايه لو نزل الثاني والثالث والرابع ماذا سيصنع لن يجد شيئا اذا نقول هذا لا لا تتكرر المصلحه بتكرره وكذلك فرض الكفايه لكن هذا في الجملة ولذلك صلاه الجنازه ماذا تعتبر من من فروض الكفايات لكن لو قررنا تجوز تكرارها صح انه يجوز نصليها مره وثانيه وثالثه الصحابه كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لو كررها هل ثم مصلحة الجواب نعم لكن الغالب في فرض الكفايات أنه لا تتكرر المصلحة لكن ليس بضابط مضطر في في الجميع قال هنا وفرض الكفايه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كانجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوه إذا حصل مرة واحده كفى صح ولا يدفنوه مره واحده ثاني ماذا يدفن ويغسل مره واحده الثاني ماذا يغسل اذا لا الا فائده تمين من تكراره قال قرافي الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفايه وفرض العين وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يرتبس بغيره هذا الفروق لقرافي هذا من الكتب المهجوره لكنه من اجود وأحسن ما ما يفرق بين كثير من مما قد لا يوافق في بعض المسائل لكن هذا الكتاب عنوان كتاب عظيم لكنه لو وجد له من حيث الدراسه وانح ودانك كغيره كثير قال رحمه الله تعالى فنقول الافعال قسمان منها ما تتكرر مصلحته بتكرره ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره فالقسم الأول شرعه صاحب الشرع على الاعيان فنضبط فرض العين شرعه على الاعيان تكثيرا للمصلحه بتكرر ذلك الفعل كصلاه الظهر فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتادب بادابه وهذه المصالح تتكرر كلما قررت الصلاه القسم الثاني كانقاذ الغريق إذا شاله إنسان فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصل شيئا من المصلحة أو وكذلك ساوله فجعله صاحب الشرع على الكفايه نفيا للعبث في الافعال لأن الثاني لو فعل مثل ما فعل الأول الاول ماذا فعل فعله فرضا لكنه على الكفايه على البعض لو فعل الثاني كفعل الأول لا صار ماذا عبثا نريد ننزه الشارع عن يكون ثم عبث بايجاب على الأول دون دون الثاني فجعله الشرع أو صاحب الشرع على الكفايه نفيا للعبث في الافعال وكذلك كسوة العريان وإطعام الجيعان ونحوهم اطعم الجائع مرة ياتي الثاني ماذا يصنع لا شيء اذا لم تتكرر المصلحه قال فهذا ضابط القاعدتين وبه تعرفان اذا فرق بين فرض العين والكفايه بتكرر المصلحة وعدمها فما تكررت مصلحته فهو فرض عين ما لم تتكرر فهو فرض كفايه في الجملة ورد عليه ماذا الجنازة وقريب منها بعض الامثله لكن هذا هو المسل لكن كذلك يعني هو الغالب في فرض الكفايات انها ماذا انها لا تتكرر مصالحها بتكررها قال ابن اللحام في قواعد الفائد الاصوليه كلام القرافي يقتضي ان فرض الكفايه لا يسرع تكرار فعله مرة بعد اخرى وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر اراد الاحتراز بماذا صلاه الجنازة ولذلك قال على عمومه يعني سلم بي لكنه ليس عاما ليس قال كلام القرافي يقتضي ان فرض الكفايه لا يسرع تكرار فعله مرة بعد أخرى وهو كذلك في الجملة لكن يريد السؤال هنا على كلام القرافي هل صلاه الجنازه تكرر قال ان انتهت الاولى حصل فرض الكفايه اذا لا تكرر مره ثانيه وهذا خلاف الصواب صاحينا ماذا انه يجوز تكرارها قال وهذا على العموم فيه نظل ظاهر والله اعلم قال الطوفي رحمه الله تعالى واعلم ان التعبد والمصلحه مشتركان بين فرض الكفايه والعين كل منهما متعبد به وكل منهما فيه مصلحه لان الشارع لا أمر بشيء الا فيه مصلحه راجحه او مصلحه خالصه صحيح ام لا اذا كل منهما من الفرض العين وفرض الكفايه فيه التعبد هذا اولا وثانيا فيه فيه مصلحه والفرق بينهما ماذا في التكرار وعدمه فرق بينهما في التكرار وعدمه يعني هذا يتكرر تتكرر المصلحه بتكراره والثانيه فرض الكفايه لا قال واعلم أن التعبد والمصلحه مشتركان بين فرض الكفايه والعين اعني ان كل واحد منهما عباده يتضمن مصلحه التفصيل الذي ذكره فالجهاد عباده طاوله عباده بمعنى ان الله عز وجل امر به وطاعته فيه واجبة والانقياد إلى امتثال أمره فيه لازم ومصلحته ظاهرة والمصلحه في الحج ونحوه من العبادات هو طاعه الله بفعلها تعظيما لامره ولما يترتب عليها للمكلفين من الفوائد الاخرويه والتعبد فيه ظهر لكن فرق بين الجهاد ان الاصل فيه ماذا انه فرض كفايه من تقاتل تقاتل اسلم الكفار او ما بقي منهم احد ها يا الجهاد ما ليس منتهى مصلحه انتهت اذا رتب على ماذا على مصلحة اذا كان الأصل فيه أنه فرض كفايه ولا يكون فرض عين إلا بقيود والحج الأصل فيه ماذا أنه فرض عين اذا كل منهما ترتب عليه ماذا انه عبادة وفيه في مصلحة قال والتعبد فيه ظاهر يعني الحج وإذا كان التعبد والمصلحه موجودين في فرض الكفايه والعين كل منهما متعبد به وكل منهما فيه مصلحه فالفرق بينهما أن المقصود في فرض الكفايه تحصيل المصلحه التي تضمنها وفي فرض العين تعبد الاعيان بفعله يعني كانه أراد ماذا أن يجعل المصلحه والنظر اليها إنما هو في فرض الكفايات وان كان فيه معنى التعبد وفرض العين إنما يكون الاصل فيه التعبد لكن هذا لا يحصل به فرق كالفرق الذي ذكره القرافي ويمكن تقرير الفرق بينهما بوجه اخر يعني ثمة فرق اخر وهو ان الحقوق اما خالص لله عز وجل يعني حق حق الله عز وجل اما خالص لله عز وجل كالتوحيد والصلاه والصيام والحج او خالص للادم او مشترك حقوق كم ثلاثه حق خالص لله عز وجل التوحيد والصلاه والصيام والحج أو خالص للادم في بالعقود والتشفي بالقصاص أو او مشترك بينهما بمعنى أن لله عز وجل فيه طاعة خالصه وللعبد فيه مصلحه عامه فالاول وهو حق الله سبحانه وتعالى هو فرض العين والثالث وهو المشترك هو فرض الكفايه يعني قسم أو جعل فرض الكفايه فرض العين باعتبار ماذا خلوص الحق واشتراكه وما كان حقا خالصا لله عز وجل محضا فلا يكون إلا فرض عين واذا كان النظر يكون باعتبار المصالح المترتبه عليها هذا هو فرض الكفايه كتجهيز الموت والصلاه عليه ودفنهم أمر الله تعالى به وله فيه مصرحة عامه وكذلك الجهات وولايه القضاء والاعانه عليه وغير ذلك من المصالح العامه المأمور بها شرعا يعني هذا يعتبر من فروض الكفايه ويشكل على هذا التقرير صلاه العيد ونحوها عندما يراها فرض كفايه يعني ماذا تكون متكرره فكيف يجعلها كفايه وفي ماذا حق خالص لله عز وجل هذا الاصل فيها فعلى هذا التعليل او هذا التفريق بين فرض العين فرض الكفايه ان تكون صلاه العيد فرض عين صح ولا صلاه العيد ان تكون ماذا ان تكون فرض عين وهو كذلك هذا الاصل فيها انها فرض عين لكن على هذا التقرير الذي ذكره رحمه الله تعالى تكون ماذا يكون فيه اشكال يكونوا فيها اشكال, يكون إشكال. اذا كيف كيف نجعل الفرق بين فرض العين وفرض الكفايه بما بما ذكره قال ويشكل على هذا التقرير صلاه العيد ونحوها عند من يراها فرض كفايه فان التعبد بها أظهر من مصلحة المكلفين العام يعني الاجتماع والفرح ونحو ذلك هذه مصلحه تعود الى العباد لكن مصلحه التعبد اظهر فجعلها في قسم فرض العين اليق أو كذلك إذا لا لا ياتي ماذا ياتي اشكان الا عندما نعتقد انها فرض كفاية قال واشار القرافي للفرق بينهما بأن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلاه الخمس وفرض الكفايه ما لا يتكرر مصلحته بتكرره كانقاذ الغريق من نحو والفرق الذي ذكره ابن القرافي هو اصح الفروق بينه الفرض فرض العين وفرض الكفايه لكن يقال فرض الكفايه أنه في الجملة ولا باس ان يخرج فرض أو فردان من احادي القاعدة قال رحمه الله تعالى والفرق العام بين فرض الكفايه والعين هو أن فرض الكفايه ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض هذا باعتبار الحكمي لا باعتبار الامتثال الفروق السابقة باعتبار الثمر المترتب على العمل باعتبار الامتثال اما باعتبار الخطاب ومتعلق الخطاب هذا فرق آخر سيتباحث في محله قال وهو أن فرض الكفايه ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض وفرض العيني ما وجب على الجميع ولم يسقط الا بفعل كل واحد ممن وجب عليه ثم قال وهو فرق حكمي يعني باعتبار حكمي وليس بحثي في ذلك قال في الابهاج سبكي وانما يفترق فرض الكفايه وفرض العيني في ان فرض الكفايه المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله يعني لا يضر الى الفاعل فالمقصود الفعل انقاذ الغريق يقوم به زيد عمر خالد بكر لالتفات لا الى الشرع لا الا ذلك انما المقصود ماذا الفعل صلاة على الميت ايجاد الصلاه ان يصلي على الميت يصلي زيد عمرو الى اخره لالتفات لا بخلاف صلاه الظهر لابد كل واحد ماذا ان يصلي فالنظر في فرض العين الى الى المكلف ابتداءا والنظر الى فرض الكفايه الى الفعل ابتداء فيكون حينئذ النظر الى فاعل هذا وإن كان منظورا اليه لكن ليس ليس ابتداءا وساتبحث في محله قالوا في تحقيقه عن فرض الكفايه ثلاثة معان أحدها أن كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلا فإن قام به طائفه سقط عن الباقين رخصة وتخفيفا وللحصول المقصود يعني الخطاب للجميع فاذا فعل البعض سقط عن على على المشهور هذا وجه ثاني أن كل مكلف مخاطب به ان لم يقم غيره به ليس كالاول يعني القول الاول ان كل المخاطبين مكلفون الوجه الثاني ان ان كل مكلف مخاطب به بقيد ان لم يقم به غير فان قام به الغير لا نقول انه سقط وانما نقول لم يخاطب في التعبير السابق نقول ماذا ان قام به البعض سقط الا اذا خوطبه لكنه سقط بفعل الاخرين هنا نقول لا يخاطب اصلا فلا نعبر بكونه قد سقط فرق بين تعبيرين وهو دقيق ان كل مكلف مخاطب به الا لم يقم غيره به وعلى هذا إذا قام غيره به تبين انه لم يكن مخاطبا ليس أنه خوطب ثم سقط فرق بين تعب الثالث أن كل مكلف غير مخاطب به ومجموعهم مخاطبون وهذا ضعيف يعني خاطب ماذا خاطب المجموع البعض ولم يخاطب الجميع بل اصاب انه اما الاول واما الثاني يعني الخطاب للجميع ويسقط ماذا بفعل البعض بدليل أنه لو لم يفعل الجميع أثم الكل ولا تأثيم الا بخطاب وكذلك يدل على ان هذا هو الصواب ان كل مكلف غير مخاطم به ومجموعهم مخاطبون بأن يكون من بين طائفة تقوم بهذا الفعل ولا يقال يلزم أن يكون الشخص مكلفا بفعل غيره هل يلزم قل لا يلزم لان نقول كلف بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم وذلك مقدور تحصيل منهم ولانهم قادرون أن يخرجوا طائفه منهم لذلك وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه لا يقوم غيره مقامه قد يكون من فرائض الاعيان على جماعه ما يشترط في فعل غيره ما يشترط في فعل غيره كالجمعه لا تصح إلا من جماعه هذا اراد ماذا اراد أن يصوي بالقول الثالث او يقويه قول الثالث ماذا يقول بأن الخطاب ليس لكل مكلف وإنما خوطب به جماعه ما هي هذه الجماعه الله اعلم بحالها مبهمه عينئذ كيف يخاطب الفعل بفعل غيره قل لا مانع ولذلك في صلاه الجمعة إذا لم ياتي احد في المسجد وجبت عليك لم تجب لماذا لانه لابد من عدد عندما اشترط العدد 40 مثلا أو أنه لابد من ماذا من ثلاثة فما زاد فاذا كان كذلك فقد خوطب الفعل منه بذاته وفعل غيره إذا لا مانع ان يقال بانه يخاطب بفعله و بفعل غيره لكن هذا القول فيه ضعف من الصواب انه اما الاول وإما الثاني قال رحمه الله تعالى وصارت الواجبات ثلاثه احدوها ما يجب على الشخص ويسقط بفعل غيره وهو فرض الكفايه والثاني ما لا يعتبر معه غيره اصلا والثالث ما يعتبر في الاداء وكلاهما فرض العين ولا يسقط بفعل بفعل غيره قال في رفع الحاجب فرض الكفاية منزلة بين منزلتين فرض العين والسنه منزله بين منزلتين ما هما بين فرض العين وبين السنه يعني هو واجب عليه ولم يتعين الفعل وسقط عنه باعتبار فعل الغير إذا منزل بين المنزلتين وهو يضاهي فرض العين من جهه وجوبه وواجب مثله لفرقه بينهما والسنه من جهة جواز تركه الذي يجوز تركه ما هو السنه وهو قد وجب عليه لو لم يفعل غيره لتعين عليه ان يمتثل اذا هو واجب باعتبار تعلق الخطاب به وباعتبار جواز تركه وهو قريب من من السنه قال والسنه من جهه جواز تركه عند فعل الغير اذا هذه فوارق بين بين النوعين فرض الكفايه وفرض العين وذكر النظم عده مسائل بدأ بتعريفه فرض الكفاية وياتي بحثه ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين